Oh. No, no, n I'm moving. って。<a> صل على الحبيب عشان عشان عشان عشان. الله يطل عليه わあ<音声> ي س ت ح عليك أ ش ك ر الله ليلا تتركنا ب So then you're dead.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 I'm、uh、sorry. -huh. Uh -huh. uh -huh. いい<音楽> t m a n م و س و ع ا ل ن ا ل للعلوم ا ل ا س ي ه الله الله الله الله الله الله ن ن ي رأى صدرك ب الله <تصفيق> <تصفيق> موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا و ل ا م ي ه 「なぜなら」 اذكر الله يا رب لا. AHHHHH <laughs> انت <تصفيق> حبيب الله الله الله الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ي ايش راح صدرك يا م و ل ا ن おい الصادق الوعد ا ل ا م ح م د اجمع بكل ربك الذي قال صلى الله عليه س ل م ي قصه النبي ارتح عليه ارجعي من اللي فات Thank o u No! واصلح عليك بما اعطيناك الكون فصل لعبدك ورعي ان نجاك Yeah! ああ。 ونور شهورنا وجبال امرنا وزلات رمونا اللهم اجعلنا في الدنيا خالينا وفي القبر مفسدا واعلى الشرع في الورى ومن النار سترا وحجابا وسنجدد جميلا وسائلتهم الرهان يا ارحم الراحمين فتح الله علينا من ابي و ق ي ي ع عند ويكف لحمله بلغه القرانيه ا ل م ب ا ر ك ة والتي س ل ا ح ع ل ي ن ا تاريخها ل ع ا ل م القراني ا ل ك ذ ا ع ي اقر استحاله دعس ا ل ت ل ف ز ي و العربي من قريه الفطر ا ل ع ر ب ي ة والعالم ا ل إ س ل ا م ي ق ض ي ة الفعل الجيد محمد أ ب و الوطن سعيد الادعيه معروفه بقيه المعاني ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة لقد نادتهم على أحسن اكثر مقدارات الصور ا ل ع ا ل م ي ة الكبرى ب ا لصاحبها اجل عمار ا ل و صيح في ا ل ر ي خ تقرا ق ص و ل الضيافه ي د الحسنه ى ا ل اغراوي الصله ا على ي ا المستوى الضيابي الجماليه المساوة ي أجل أن ونستغفرك الله ب الذي لا تطيع ل أمريك هذا ي اليوم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى ي اله وصحبه اجمعين